بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي تفضل على عباده بواسع رحمته ومغفرته وإحسانه وجوده وأصلي وأسلم على إمام الموحدين نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الأبناء الطلاب والطالبات المتابعون لنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أيها الإخوة المشاهدون أيها الأبناء الطلاب في هذه القاعة أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الرابعة من محاضرات مقرر العقيدة وحديثنا في هذه المحاضرة سيكون بإذن الله عن فضائل التوحيد وعن فوائده وثماراته وآثاره على أهله في الدنيا وفي الآخرة وقد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله فعرفنا معنى التوحيد ومعنى كلمة التوحيد وتعرفنا على أركانها وعلى شروطها فإذا عرف الموحد ذلك أي عرف حقيقة التوحيد ومعنى كلمة التوحيد وعرف أركانها وشروطها فانه من المناسب بعد ذلك أن يعرف فضل هذا التوحيد وما له من الأجر الجزيل والثواب العظيم والأثر الحميد على أهله في الدنيا وفي الآخرة لأجل الحث والترغيب عليه ولأجل العناية به فإن الإنسان الذي لا يعرف قدر الشيء لا يقدره حق قدره وهنا تنبيه مهم إذا قلنا فضائل التوحيد فلا يفهم من ذلك أن التوحيد من الأمور المستحبة لأن من الناس إذا سمع بفضائل الأعمال ظن أن هذا العمل من المستحبات وهذا الحقيقة فهم قاصر فالواجبات فيها من الفضائل وفيها من الأجور ما لم يكن في المستحبات بل إن الفرائض حب إلى الله من النوافل ولهذا المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد من الفضائل ويجد من الترغيب في الواجبات أكثر مما هو في المستحبات والنوافل فاذا قلنا الفضائل لا يفهم من ذلك أن التوحيد من باب النوافل والمستحبات بل هو من بل هو اوجب الواجبات أيضا تنبيه اخر اذا قلنا فضائل التوحيد فما المراد بالتوحيد ما المراد بالتوحيد هنا الذي نحن نتحدث هنا عن فضائله وعن ثمراته نعم تفضل بارك الله احسنت إذن نحن إذا قلنا التوحيد فنعني به توحيد الألوهية الذي يسمى بتوحيد العبادة لأن هذا هو التوحيد الذي من أجل خلق الله الخلق ومن أجله أرسل الرسل ومن أجله أنزل الكتب وهذا النوع هو الذي يتضمن بقية أنواع التوحيد الأخرى الفضائل كثيرة لعلنا نشير إلى أهمها فنحب أن نشير إلى الهدف من ذكر هذه الفضائل اولا التعرف على فضائل التوحيد وأهله الحميده على أهله في الدنيا وفي الآخرة ثم التعرف على طبقات الموحدين وكذلك التعرف على درجات تحقيق التوحيد والتعرف أيضا على فضل من حقق كمال التوحيد فهذا هو الهدف من هذه المحاضرة الذي نرجو أن يتحقق إن شاء الله في نهايتها بعد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة الدليل الأول ليدل على فضل التوحيد وعلى فوائده وثماراته من كتاب الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى في صورة الانعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه الآية جاءت في سياق محاجة إبراهيم لقومه وإبراهيم عليه السلام كما لا يخفى عليكم هو إمام الموحدين وحتى يتضح لك المعنى بالدقة اقرأ السياق سياق الآيات قبلها يقول الله تبارك وتعالى قبل هذه الآية في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما الهه إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملاكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين إلى أن قال الله تبارك وتعالى وحاجه قومه إذن هي جاءت في سياق المحاجه بين امام الموحدين وبين قومه المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله قال اتحاجوني في الله وقد هدان نعم وقد هداني ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم مؤمنين هذا هو السؤال المطروح بين ابراهيم وبين قومه فكان الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعني هؤلاء هم الحق بالأمن إذا هذه الآية جاءت في سياق محاجة إبراهيم لقومه في بيان التوحيد الذين آمنوا آمنوا بماذا؟ أي حسن يعني أنهم حققوا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حققوا الإيمان بقلوبهم ونطقوا ذلك بألسنتهم وعملوا بجوارحهم فأخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشرك به شيئا ولما تلاحظ هذه المعاني هي التوحيد إذا الذين آمنوا أي حققوا التوحيد ثم قال عز وجل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم والظلم المراد به هنا ماذا الشرك لم يخلطوا إيمانهم بالشرك ولماذا سمي الشرك ظلما لماذا الشرك هو أعظم أنواع الظلم لماذا لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وصرف لها لغير مستحقها فالشرك هو أعظم أنواع الظلم وأنواع الظلم كما لا يخفى عليكم ظلم الإنسان لنفسه بالشرك وظلم الإنسان لنفسه بالذنوب والمعاصي التي دون الشرك وظلم الإنسان لغيره فالمراد بالظلم هنا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك النتيجة والثمرة ما هي؟ اولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي لهم الأمن الذي هو طمأنينة القلب وطمأنينة النفس وزوال الخوف في الدنيا وفي الآخرة لأن الآية عامة وهم مهتدون الهداية هي التوفيق للسير على الصراط المستقيم فهم مهتدون موفقون ثابتون على صراط الله المستقيم والهداية نعمة وتوفيق من الله عز وجل ولهذا المسلم لاحظوا في كل ركعة في صلاته ماذا يقول اهدنا الصراط المستقيم والمعنى ما المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك وأنت تقرأ هذه الآية في كل ركعة يمكن في اليوم عشرات المرات المعنى دلنا وارشدنا ووفقنا وثبتنا فأعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد أن يهديه صراطه المستقيم فيدله ويرشده ويوفقه ويثبته ففي هذه الآية دليل على فضل التوحيد وجه الدلالة وجه الدلالة كيف دلت الآية على فضل التوحيد أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن وهم مهتدون ولحظ كلمة أولئك لهم الأمن عامه فتشمل الأمن الدنيوي والاخروي زوال المرهوب في الدنيا يشمل الأمن بجميع صوره الأمن البدني الأمن الحسي الأمن الفكري ليس عنده اضطراب ولا تشتت وكذلك أيضا التوحيد من اسباب تحقيق الأمن ولهذا المجتمعات والدول التي تسعى إلى استتباب الأمن وتحقيق الأمن عليها أن تحقق التوحيد فيتحقق فيتحق لها الأمن بتوفيق الله تعالى ثم كذلك الاهتداء فهذه الآية الأولى في بيان فضل التوحيد لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنهم أحرصوا شيء على الخير وأحذر الخلق من سائر الذنوب والمعاصي يقول ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على المسلمين فهموا أنه لا يحصل أمن ولا اهتداء إلا لمن سلم من جميع الذنوب ففهموا أن المراد بي بي بالظلم هنا جميع أجناس الذنوب وأن من لم يسلم منها لا أمن له ولا اهتداء وهذا شرط صعب قال شق ذلك على المسلمين أي على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لحرصهم ولأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إذا سمعوا الآيات وسمعوا الأحاديث أو سألوا أو تعلموا لا يسألون لأجل العلم وإنما لأجل ماذا لأجل العمل والامتثال فلما نزلت الآية شق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه يعني كل واحد يقع في, في ظلم النفس من, من السيئات ومن ظلم الغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون يعني ليس هذا هو المعنى المتبادر الى اذهانكم انما هو الشرك يعني الذي لا يحصل معه امن والاهتداء البته هذا هو هو الشرك الم تسمعوا قول لقمان لابنه وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن أيضا بالسنة إن الشرك لظلم عظيم فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم يعني الاشكال الذي ورد عليهم لما فهموا أن ظلم الإنسان لنفسه لا يحصل له أمن ولا اهتداء قال ليس هذا هو المراد الذي لا لا أمن له البتة ولا اهتداء له البتة هو من وقع في الشرك الأكبر يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله موضحا هذا المعنى لأن هذا الحقيقة مفهوم دقيق ومهم لأن ظلت فيه بعض الفرق يقول شيخ الإسلام والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه هكذا فهم الصحابة في أول الأمر وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يل يلبس إيمانه بهذا الظلم فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاستفاء في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه يعني أن من سلم من الشرك الأكبر فله أمن واهتداء بحسب ما مع من التوحيد وعليه فلو عدنا للآية مثلا هل الظلم هنا عام؟ أو خاص الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هل الظلم هنا عام أو خاص يعني هل هو خاص بالشرك الأكبر أو هو عام يدخل فيه الشرك الأكبر أو الأصغر والحقيقة أن الآية عام فمن سلم من الشرك الأكبر سلم من الشرك الأكبر حصل له من الأمن والاهتداء بقدر ما معه من التوحيد ومن سلم من الظلم بجميع صوره يعني أنه حقق التوحيد تحقيقا كاملا حصل له الاهتداء التام والأمن التام فإن قلت النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أن المراد بالظلم, بالظلم هو الشرك نقول هذا جواب للإشكال الذي ورد على الصحابة رضي الله عنهم حيث فهموا أنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن سلم من جميع أجناس الذنوب فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الذي لا أمن له البتة ولا اهتداء له البتة هذا هو المشرك الشرك الأكبر أما ما دون ذلك فانه يحصل له من الأمن والاهتداء بقدر ما معه من التوحيد وعليه فنستطيع أن نقسم الأمن إلى قسمين الذي هو ثمرة التوحيد القسم الأول أمن تام مطلق كامل وهذا يكون لمن حقق التوحيد تحقيقا كاملا فمن حقق التوحيد تحقيقا كاملا تاما فسلم من الشرك الأكبر وسلم من الشرك الأصغر وسلم من كبائر الذنوب حصل له ماذا؟ الأمن التام والاهتداء التام النوع الثاني من حقق أصل التوحيد سلم من الشرك الأكبر لكنه قد يقع في الشرك الأصغر وقد يقترف بعض الذنوب والمعاصي فهو ما زال في دائرة التوحيد أو لا؟ هل مسلم أو ليس بمسلم؟ مسلم طيب هل له أمن تام واهتداء تام؟ أم له أمن ناقص واهتداء ناقص؟ نعم يكون له أمن ناقص بحسب ما معه؟ ما معه من التوحيد فحينئذ هذا الموحد الذي يقترف بعض الذنوب والمعاصي لكنه ما زال في دائرة التوحيد لم يخرج من الإسلام فله من الأمن بقدر ما معه من التوحيد فحينئذ يكون هذا الأمن الذي هو ثمرة التوحيد إما تام وإما ناقص بحسب تمام التوحيد وكماله أو بحسب نقصة. وهكذا يقال في الاهتداء الاهتداء أيضا نوعان هناك اهتداء تام كامل مطلق وهذا لمن لمن حقق التوحيد كاملا فجاء بالتوحيد كاملا وهناك اهتداء ناقص وهذا يكون لمن حقق التوحيد ناقصا يعني هذا اهتداء مقيد فله من الهداية بقدر ما معه من التوحيد كما سيأتي بيانه إن شاء الله إن قلت ما الفرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن يعني ما الفرق بين الأمن بإطلاق وبين الأمن المقيد وكذلك ما الفرق بين الاهتداء بإطلاق المطلق وبين الاهتداء المقيد. فالجواب أن نقول بأن الأمن المطلق نريد به الأمن الكامل التام وهذا يحصل لمن حقق التوحيد كاملا ومطلق الأمن المراد أصل الأمن وهذا يحصل لمن حقق الحد الأدنى من التوحيد الذي به يبقى في دائرة الإسلام وبه يأمن من عدم الخلود في النار وهكذا الاهتداء الاهتداء المطلق يعني الكامل التام والاهتداء المقيد أو نسميه مطلق الاهتداء أي أصله الذي يكون مع كل موحد من من الفرق الإسلامية الذين يرون أن مطلق الظلم لا يحصل معه أمن والاهتداء البت يعني بمجرد وجود الظلم حتى لو كان كبائر أو كان شرك أصغر فلا يحصل معه أمن البتة ولا اهتداء البتة من هؤلاء من الفرق؟ الخوارج, أحسنت الخوارج الوعيدية. هذا الفهم الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يظن أن من وقع في جنس من أجناس الذنوب فظلم نفسه بكبيرة أو بنحوها أنه لا أمن له ولا اهتداء له هذا الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام عكسهم من الذين يرون أن من سلم من الشرك الأكبر فله امن تام واحتداء تام حتى لو فعل ما فعل من كبائر الذنوب ولو سرق ولو زنى ولو قتل فإن ذلك لا يضره هؤلاء عكس الخوارج وهم من المرجئه بشتى اصنافهم نعقصد بهم الغلات عندهم فعندهم أن الإيمان لا يضر معه ذنب ولا شك أن هذا تفريط وهذا تفريط واهل الحق وسط كما دلت عليه نصوص الشرع هذا هو الدليل الأول الدال على فضل التوحيد على أهله وأن من حقق التوحيد حصله أمن تام واهتداء تام ومن حقق أصل التوحيد فله أمن واهتداء قد يقول قائل كيف يأمن هذا العاصي وهو متوعد بدخول النار كيف يأمن صاحب العقوبة صاحب الكبيرة مثلا من عقوبة الآخرة وهو متوعد بدخول النار فاين الأمن أين الأمن لهذا المرتكب للكبيره والجواب أنه أمن من عدم الخلود في النار لا من, عد من دخولها ولهذا قلنا أن هذا الأمن ناقص أو لا فهل هذا المرتكب للكبيرة ينفعه هذا التوحيد أو ما ينفعه؟ ينفعه وجه النفعي أنه يأمن من عدم الخلود في النار لا من عدم دخولها بمعنى قد يدخل النار فهو متوعد لكن هذا التوحيد ينفعه في عدم في عدم الخلود لا في عدم الدخول الدليل الثاني من أدلة فضائل التوحيد حديث مخرج في الصحيحين عن عباده بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله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 متى يتحقق الجواب يعني متى يتحقق دخول الجنة إذا حقق ماذا إذا حقق الشرط فيتحقق الجواب وهذا فيه فضل التوحيد إذا تحقق الشرط وهو شهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله فهو عبد لا يعبد من دون الله رسول لا يكذب وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه مريم روح منه وشهد أن الجنة حق وشهد أن النار حق لاحظوا أين التوحيد؟ أين التوحيد؟ شهد ان لا إله إلا الله أو لا؟ وحده لا شريك هذا توحيد ولا لا؟ كذلك من التوحيد أن تعتقد في الأنبياء أنهم رسل لا يعبدون من دون الله ولا مع الله ولهذا قال وأن محمدا عبده ورسوله فهو عبد لا يعبد من دون الله ورسوله لا يكذب وكذلك يقال في عيسى عبد الله ورسوله رد على الغلاة والجفاة عبد الله رد على من غلوا في عيسى وهم النصارى ورسوله رد على اليهود الذين كذبوه واتهموه وهكذا يقال في محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد لا يعبد لا يحلف به من دون الله ولا يستغاث به من دون الله ولا يطلب منه المدد ولا تفريج الكروب ولا مغفرة الذنوب ولا يعلم الغيب إلا ما علمه الله فهو عبد وقد وصفه الله بالعبودية في أعلى مقامات التشريف سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تلاحظ التوحيد هنا في عقيدة المسلم الموحد في الأنبياء والمرسلين والصالحين عموما كذلك إيمانه بالآخرة وإيمانه بالجنة والنار وهذه حقيقة التوحيد هذه الشروط كما تلاحظ هي حقيقة التوحيد النتيجة والثمرة لهذه العقيدة أدخله الله الجنة فدل هذا الحديث على فضل التوحيد وأنه من أعظم الأسباب في دخول الجنة قوله عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ما المعنى هنا أدخله الله الجنة هي ثمره التوحيد على ما كان من العمل هذا يحتمل معنى هي. المعنى الأول أن يكون أدخله الله الجنة بسبب التوحيد ثم تكون منزلته في الجنة بحسب بسبب ما معه من الأعمال، إذن الأعمال لها أثر أو لا أثر لها لها أثر، وتلكم الجنة أرثتمها بما كنتم تعملون، فيكون التوحيد هو السبب في دخول الجنة، ثم الأعمال تكون بها منزلته في الجنة بحسب ما معه من العمل، فيكون أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي بسبب التوحيد، ثم تكون المنزلة في الجنة. بحسب العمل قلة أو كثر لأن الجنة كما لا يخفى على كل مؤمن موحد أن الجنة درجات الاحتمال الثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل حتى لو كان معه من الأعمال ما معه ما دام أن معه التوحيد فإنه يدخل الجنة حتى لو كان معه ذنوب ومعاصي دون التوحيد فيكون التوحيد سبب في دخول الجنة وهذه من فضائله حتى لو كان معه ماذا؟ حتى لو كان معه ذنوب ومعاصي دون الشرك فحينئذ يكون ما المراد بالعمل هنا؟ هل المراد به العمل الصالح أم العمل السيء؟ هذا يحتمل حسب الاحتمالين؟ حسب إن كان الاحتمال الأول فيكون المراد بالعمل الصالح فالتوحيد سبب في دخول الجنة؟ ثم المنزل بحسب العمل الذي معه قل أو كثر واحتمال الثاني ربما يكون العمل غير الصالح في معنى أنه أدخله, أدخله الله الجنة بسبب التوحيد على ما كان من العمل حتى لو كان معه من الأعمال ما معه لأن التوحيد يكفر الله به الذنوب فدل هذا الحديث دلالة واضحة وظاهرة على فضل التوحيد أنه من أسباب دخول الجنة بل هو أعظم الأسباب في دخول الجنة حتى ولو كان مع الموحد ما معه من الأعمال التوحيد فيه ظاهر كما بينا أيضا فيه من الفوائد دليل على ساعة فضل الله عز وجل وإحسانه لأن الله عز وجل يدخل الموحد الجنة بفضله ورحمته وإحسانه ولو كان ما معه من العمل أيضا فيه يعني دليل على وجوب تجنب الإفراط أو التفريط في حق الأنبياء والصالحين لقوله عليه الصلاة والسلام وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله هذا الحقيقة أمر مهم سنحتاجه إن شاء الله في أبواب التوحيد وسبب انحراف عن عقيدة التوحيد وأن ذلك بسبب الغلو في الصالحين ومنهم الغلو في الأنبياء والمرسلين هنا الحقيقة قاعدة مهمة تتعلق أيضا بهذا التوحيد وتتعلق بهذا الحديث أيضا وهو أن الموحد يدخل الجنة بفضل الله على أحد أربعة تقادير الموحد يدخل الجنة وهذا من فضل التوحيد على أهله لكن على احتمالات أربعة الاحتمال الأول أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب يلقى الموحد ربه عز وجل وقد حقق التوحيد تحقيقا كاملا تاما خالصا سالما من جميع الذنوب سالما من الشرك بجميع صوره سالما من كبائر الذنوب فحينئذ يدخل الجنة من أول وهله ابتداء بفضل الله ورحمته هذا هو التقدير الأول التقدير الثاني أن يلقى الموحد ربه وهو مصر على كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك لكن ترجح كفة الحسنات فحينئذ يدخل الجنة من أول وهله بفضل الله لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن ثقلت موازينه فهو في عيشه راضية لكن قد يقال ما مصير؟ السيئات التي معه يعني ما مصير السيئات المرجوحه هل تغفر أو أنها تبطل ما قابلها من الحسنات هذا محتمل والعلم عند الله ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين قولين لأهل العلم في هذه المسألة في حكم هذه السيئات المرجوحه وان من أهل العلم من قال أنها تغفر برجحان كفة الحسنات ومنهم من قال بأنها تبطل ما قبلها من الحسنات فيبقى الثواب على الراجح فقط والعلم عند الله تبارك وتعالى المهم أن من رجحت حسناته على سيئاته من الموحدين دخل الجنة من أول وهلة التقدير الثالث أن تتساوى الحسنات والسيئات فحينئذ يعفو الله عز وجل عنه ويدخل الجنة بفضل الله وهؤلاء هم أهل الأعراف الذين تتساوى حسناتهم وسيئاتهم هذا هو التقدير الثالث التقدير عفوا قبل هذا هذا ممكن يدخل في القسم الثاني التقدير الثالث أن ترجح كفة السيئات على كفة الحسنات فهذا ما مصيره رجحت سيئاته على حسناته والجواب أنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى لأن الله يقول إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه يدخل تحت تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهله هذا هو التقدير الثالث فإن عفا الله عنه دخل الجنة ابتداء من أول وهله التقدير الرابع أن يجازى على تلك السيئات لكنه لا يخلد في النار بل يكون مصيره إلى الجنة مآلا وهذا قول من يرى أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت تحت المشيئة بل انه يدخل تحت الموازنة فإن رجحت كفة الحسنات دخل الجنه وإن رجحت كفة السيئات وكانت السيئات من الشرك الأصغر فإنه يدخل في العموم عند بعض أهل العلم فيعذب في النار لكنه لا يخلد بل يكون مصيره إلى الجنه على كل تقدير فمصير الموحد الجنه إما ابتداء، أو مآلا إما أن يدخلها من أول وهله إذا جاء سالما من جميع جناس الذنوب والمعاصي أو يدخلها برجحان كفة الحسنات أو بتساوي الحسنات والسيئات أو ترجح السيئات فيعفو الله عنه فيدخل الجنة من أول وهله ابتداء وإما أن ترجح كفة السيئات فيعذب ثم يكون مآله ومصيره إلى الجنة فحينئذ نفعه توحيده أم لم ينفعه نفعه إما ابتداء في دخول الجنة أو ماالا فسلم من عدم الخلود في النار اعادنا الله واياكم منها أيضا مما يدل ويؤكد هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم أن ابا ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض قال ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ قال فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة هذا فيه بيان فضل التوحيد من قال لا إله إلا هذا هو التوحيد ثم مات يعني أنه ختم له بالتوحيد لم يرتد عن دينه ولم يختم له بخاتمة سوء بل مات وهو على التوحيد النتيجة ماذا إلا دخل الجنة لكن ما نوع الدخول؟ من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة ما نوع الدخول هنا؟ هل هو دخول من أول وهله ابتداء؟ أو دخول مآل؟ يحتمل أحسنتم يحتمل بحسب تحقيق التوحيد إن حقق التوحيد حقق لا إله إلا الله كاملة بشروطها وأركانها ولوازمها ومقتضياتها فيكون الدخول من أول وهله إن حقق لا إله, إله إلا الله لكن أخلى بشيء من لوازمها ببعض مقتضياتها فيكون الدخول مآلاً لابتداء أبو رأى ذر لرعن أورد عنه صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال قال قلت يا رسول الله وإن زن وإن سرق يعني هل الموحد يدخل الجنة حتى وإن زن وإن سرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زن وإن سرق فأعادها أبو ذر المرة الثانية من باب التأكيد وإن زن وإن سرق قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زن وإن سرق ثلاثة أي أن أبا ذر كرر هذا السؤال وهذا الإراد على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه ثلاث مرات بأنه ماذا يدخل الجنة وإن زنى وإن سرى ثم قال في الرابع على رغم أن في ذر فخرج أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول وإن رغم أنف ابي ذر الحديث فيه إشكال أو لا إشكال فيه لا إشكال فيه أو لا إراد ابي ذر رضي الله عنه كانه يقول يا رسول الله هذا المسلم الذي زنى وإن سرق يدخل الجنه حتى لو كان وانزنى وانسرق فقد انس عليه وسلم يقول وان زنى وان سرق فحينئذ يكون المراد دخل الجنه احتمال ايش اما ابتداءا واما ماله فلا يعارض احاديث الوعيد يعني لا تعارض بينه وبين ماذا احاديث الوعيد لان احاديث الوعيد لا يفهم منها ايش الخلود كما فهمت الخوارج بل يفهم منها ان مرتكب الكبيره متعرض ماذا للوعيد وهذا عقابه ان عاقبه الله وهذا الحديث ايضا من حديث الترغيب في فضل التوحيد وان الموحد مصيره اين الجنه حتى لو فعل ما فعل من الكبائر نعم هذا رد على من يستفاد منه في الرد على ماذا الوعيديه الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيره فنقول بان مرتكب الكبيره ما دام انه موحد فمصيره إلى الجنة ولا يفهم منه كما فهمت المرجئه أن الزنا والسرقة لا تضر مع الإيمان هم فهموا عكس ذلك أو لا فنقول بجمع بالأحاديث الأخرى فيه بيان فضل التوحيد وأن مصير الموحد الجنة إما ابتداء وإما مآلا مما يدل على فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار في الصحيحين من حديث اعتبان من مالك المشهور الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم على النار أيضا لاحظ ما نوع التحريم هنا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ايضا على الاحتمالين اما يحرم على النار ابتداء فلا يدخل النار البته وهذا لمن حق لا حقق التوحيد كاملا فمن حقق التوحيد كاملا حقق لا اله الا الله بشروطها ولازمها ومقتضياتها فانه يحرم على النار بفضل الله فان الله حرم على النار من قال لا اله إن جاء بلا إله إلا الله لكن اخل بشيء من لوازمها ومقتضياتها فارتكب بعض الذنوب التي دون الشرك وظالم العباد فحينئذ لا إله إلا الله تنفع ولا ما تنفعه تنفع في ماذا؟ في عدم الخلود لا في عدم الدخول فحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم حرم على النار هذا التحريم يحتمل معنيين إما تحريم دخول وإما تحريم الخلود تحريم الدخول في من حقق التوحيد كاملا وتحريم الدخول تحريم عفوا وتحريم الخلود في من حقق اصل التوحيد لكن اخل بلوازمة فإن قال قائل ما الذي جعلكم تفسرون هذا الحديث بهذا التفسير والجواب ألا الحديث الأخرى أو لا كحديث الشفاعة اخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذره من إيمان وأيضا كحديث المفلس الذي جاء بالصلاة وصيام وزكاة وحج ومع ذلك آخر الأمر مصيره إلى النار فهذا لا يعني أنه قد كفر وإنما يعني أنه ماذا متعرض للوعيد فمسلك الحق هو الجمع بين هذه الأحاديث إذن كيف دل الحديث, الحديث على فضل التوحيد؟ نعم كيف دل الحديث على فضل التوحيد؟ نعم من قال لا إله إلا الله يعني حق التوحيد نعم فالله يعني يحرم عليه النار نعم إما تحريم دخول, دخول للنار البتة وإما تحريم دخول الخلود فمن جاء بالتوحيد كاملا حرمه الله على النار ابتداء ومن جاء باصله حرمه الله على النار آآ آآ يعني خلودا لا ابتداء الدليل الرابع مما يدل أيضا على فضل التوحيد أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تميل بالسماوات والأراضين وعامرهن دل على ذلك ما بن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله قال موسى عليه السلام قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يموسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفه ولا إله إلا الله في كفه مالت بهن لا إله إلا الله كيف دل الحديث على فضل التوحيد؟ على أن كلمة التوحيد مالت بالسماوات والأراضين ومن فيهن مما دل على ثقلها في الميزان ففيه بيان فضل كلمة التوحيد وأنها لا يعدلها شيء في الفضل في قول موسى عليه السلام وهو كريم الرحمن وهو من اولي العزم من الرسل قال يا رب علمني شيئا أذكرك وادعوك به فيه دليل على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله ذكر ودعاء كلمة التوحيد لا إله إلا الله ذكر ودعاء أذكرك يعني أثني عليك وأحمدك به ومن أعظم الذكر لا إله إلا الله وأدعوك به يعني أتوسل به إليك إذا دعوتك أيضا أعظم وسيلة تتوسل بها إلى الله لا إلى التوحيد فقال الله عز وجل قال الرب قل لا إله إلا الله قال موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا هل هذا من باب التهوين من شأنها والجواب لا وإنما عيسى وإنما موسى عليه السلام أراد امرا يختص به أراد أمرًا يختص به ولهذا قال كل عبادك يقولون هذا يعني كأنه يريد شيئا يختص به دون جميع العباد فقال كل عبادك يقولون ذلك فقال الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفه ولا إله الله في كفه مالت بإن لا إله الله مما يدل على فضل كلمة التوحيد أيضا مما يؤكد هذا المعنى ما جاء في الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححه في حديث صاحب البطاقة المشهور الحديث المشهور الذي يصاح برجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق يوم القيامة فتنشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال أتنكر من هذا شيء سجلات من الذنوب فيقول لا يا رب فيقال ألك عذر أو حسن فيهاب الرجل يعني ما يذكر شيئا فيقال بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك قال فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات يعني كأنه يقلل من شأنها ما لا تفعل مع تلك السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وهذه البطاقة فيها ماذا كلمة التوحيد لا إله الله مما يدل على ثقلها في الميزان أيضا مما يدل على فضل التوحيد على أهله من فضائل التوحيد أنه من أعظم مكفرات الذنوب ولو عظمت ولو بلغت عنان السماء جاء في الترمذي وحسنه عن انس رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي لا لاتيتك بقرابها مغفرة هذا الحديث من حديث الأربعين النووية بل هو آخرها الحديث الثاني والأربعون ففيه أيضا بيان فضل التوحيد وكثرة ثوابه وأنه يكفر الذنوب مهما كثرت ولو بلغت ما بلغت فالتوحيد كما أن له من الفضائل والأجور العظيمة فمن أعظم فضائله أيضا أنه يكفر السيئات وهكذا سائر سائر الأعمال الصالحة كما أن الله عز وجل يرفع بها الدرجات كذلك يكفر بها السيئات تعمل في الوضوء كما أن الله عز وجل يرفع به الدرجات كذلك يحط به الخطايا الصلوات الخمس كذلك فيها من الفضل العظيم وكذلك يكفر الله بها السيئات الزكاة خذ من اموالهم صادقة تطهرهم وتزكيهم بها الصيام أيضا فيه رفعة الدرجات وتكفير السيئات الحج كذلك فيه رفعة الدرجات والأجور والحج المبرور ليس له إلا الجنة وكذلك فيه من حج ولم يفرط ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أم وهكذا التوحيد وهو أعظم الطاعات والعبادات كما فيه من الاجور والثواب العظيم الجزيل كذلك هو من أعظم مكفرات الذنوب ولهذا يكفر الله به الخطايا مهما بلغت أين التوحيد في الحديث؟ أحسنت يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي ذنوب دون الشرك ثم لقيتني لا تشرك شيئا لاحظ كلمة شيء مرت معنا أولى نكرة في سياق نكرة في سياق النفي فتفيد تفيد العموم لا تشرك الشرك الأكبر ولا الأصغر فدل على حقيقة التوحيد وعلى فضل التوحيد يقول رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم وقد شرح هذا الحديث شرحا نفيسا التوحيد هو السبب الأعظم أي في, في تكفير الذنوب قال فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة قال تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض أي ملؤها أو ما يقارب ملؤها خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة لكن هذا مع مشيئة الله انتبه لهذا القيد فإن شاء غفر الله وإن شاء أخذه بذنوبه ثم كانت عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة هذا يدرك على فضل التوحيد إما يدخل الجنة ابتداء أو يدخلها مآلة قال بعضهم أي بعض السلف الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار هذا من فضل التوحيد حتى لا دخل النار فإنه لا يلقى في النار كما يلقى الكفار قال ولا يلقى في النار كما يلقى الكفار ولا يبقى في النار كما يبقى الكفار فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت اوجب ذلك مغفره ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكليه لا اي لا يدخلها ابتداء وهذا في حق من كمل التوحيد بقلبه ولسانه وجوارحه فإن اتى بالاصل واخل باللوازم فانه معرض للوعيد لكن هذا الاصل ينفعه في عدم الخلود لا في عدم الدخول وهنا قاعدة مهمة لاحظوا في الأحاديث السابقة التنبيه الى شرط مهم وهو أن كلمة التوحيد لا بد فيها من تحقق الشروط يقولها بلسانه وبقلبه ويعمل بجوارحه صادقا مخلصا سالما من الشرك فالاطلاق الذي في حديثه عبادة فإن الله حرم على النار مقيد بالإخلاص يبتغي بذلك وجه الله وكذلك مقيد بترك الشرك كما حديث أنس لقيتني لا تشرك بي شيئا وبه يتبين أن هذا الفضل للتوحيد مقيد بتحقيق شروط التوحيد وصحة التوحيد وبه يتبين لك خطأ المغرورين ممن يظنون أن هذه الكلمات تنفع دون تحقيق هذه الشروط هذه الحقيقة إشارات مهمة وسريعة نخلص إلى من هذا إلى فضائل ربما ضاق الوقت نكملها إن شاء الله مع بيان درجات التوحيد ودرجات تكملة التوحيد في المحاضرة القادمة إن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع وأن يجعلنا ممن يحقق التوحيد تحقيقا كاملا تاما للحديث بقية إن شاء الله في محاضرة قادمة لأهمية هذا الموضوع الذي يتعلق بفضل التوحيد وثمرات التوحيد هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد كل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب نبي المخلفين يتعلم دينهما يتبقه في دينه